لا انت يا محبوب قلبي وسيده على احترامك للمشاكل ولا اجرح اجرى احترامه عليك بجديده ذي عادتك بكل ماشته ومربع مدري من التعذيب وش تستفيده وأنا عيوني فيك ضمي وجيع مدري من التعذيب ويش تستفيده وانا عيوني فيك وجي يا وجيع طوعت لقلبي على ما تريده ولولا غرى كل سبا روح مطاع وقلبي ترى ما كل حي يصيده أصعب على الخبرات من حب الأكواع خفف عليه بلوعتك لا تزيده هم من على ما فيه ياشين الأطبع خفف عليه بلوعتك لا تزيد هم على ما فيه ياشن الأطباع والماضي اللي فات وشلون عيده وعيد لي شي على خطري ضاع حلم الرسم تبهي الحياة السعيدة وقفت عنه راح من غير مرجع Allah hasib, kefaketijda, wa wa mina wa al-mabraka bin al-azra, wa wa mina